ثلاثة استمع إلى العبارات الآتية وأعدها مدرسة واحدة حديقتان إثنتان ثلاث سيارات أربعة مكاتب خمسة كتب ستة دفاتر سبع تذاكر ثماني مماح ساعة أقلام